بسم الله الرحمن الرحيم والفيق وليالي العشر والشفع والوت والليل إذا يت هل في ذلك قسم لذي حجر ألم تر كيف فعل ربك بعاد إرم ذات العماد رمضات العماد التي لم يخلق مثلها في البلاد وتمود الذين جابوا Saxarad, och firarad är de, de som står i الذين طغوا في البلاد فأكثروا فيها الفساد فأك Få och fi alfasad, farstab alim. Rabb, kallar ta'zad. Inna أَمَنْ إِلَّا نُو إِذَا مَبَتَلَ مُرَبُّ فَأَكْرَمَهُ وَنَعَمَّ فَأَكْرَمَهُ ونعمه وأما إذا ما دلّت له Att underbaka وتأكلون التراث أكلاً لماً وتحبون المال حباً جنة إذا في الأرض دكا دكا وجاء ربك ربك في جهان يومئذ يتذكر ال. يومئذ لا يعذب عذابه أحد ولا يوفق وفاقه أحد يا أية والنف المطمئنة يا أيتها النفس المطمئنة ترجعي إلى ربك راضية مرض رجعي إلى ربك راضية مرضية رجعي إلى ربك راضية مرضية ادخل لي في عبادي وادخل لي جنتي. ارجعي إلى ربك راضية مرضية ارجعي إلى ربك راضية مرضية فادخلي في عبادي أدخل لي في عبادي وأدخل لي ينتهي صدق الله.